لو كان يدري يوم عاشرائي ما كان يجري فيه البلائي ما لا حفجره ولا استنارا وما رأت شمسه نهارا سود حزلا عوجها الأيام وعوجها الشهور والأعوام الله ما أعظمه من يومي أزال سبري وأطار نومي اليوم أهل آية الفتديني بين صريع فيه أو عفيني اليوم قد مات والوفاء اليوم كانت دين يقضي أشفاء اليوم نامت أعلم الأعداء وسهدت عيون ذو الولاء ويهي وهل يجدي حجينا ويهي لأفلع عين تجوسهن الخيل وعرؤس على الرماح ترقع وجثث على الصعيد تودع وباطل تبدو من حضوره فأجب الويل وبالثبور ومرضع ترنو إلى رضيع على التراب فاحش سريعه ونسوة تسبى على النياق حسرات عاني ألم الفراط أهم شيء لذوي الولائي أن يجلسوا للنوح والعزائي فيه تقام سنن المصافي والترك للطعام والشراب نقتمر هذا اليوم على آل محمد صلى الله عليه وآله وكله شجاء ومترام الأطراف أثرت فجائعه في القلوب فأذابتها وفي المدامع فأجمتها فلا تسمع فيه إلا صرخة طاقب وجفرة تاتل وحمة محزون ولا بقى فالتقيد فيه هو سرط المصطفى وقضعة فاطمة الزهرى وفلدة ثبت الإصي المرتوى وشريك السرط المشتفى وحجة الله على الورى فمصابه يقل فيه البكاء ويعز عنه العزاء وهل ترقع العين ولي ترمو بالبصيرة إلى بقايا آل محمد المذزرين على وجه عيلي وضضعت الأجسادهم <تصفيق> وقد قضوا ضماء على بثة الفرات الجاري فلغوا فيه الثلاف وتشربوا من رحب الفنا ذكر أن آن محمد صلى الله وعليه والي محنؤون عنه وللخيل فتوال على تلك الصدور الزواكي ولصدر حسين حديث رشتي وعظى مخطر أن نشمرنه على جناجد فسرد للنبي بطاعته فنهدي له والحين من النصادر قضيل الحوازي في دماعه واللاجئ على المؤمن الموالي المتأشعين بالنبي الأعظم الباكي على ونذهي بمجرد تذكر صادق يقيم المأتم على شيد الشهداء ويأمر من في ذلك عليه عليهم وللحزي بعضهم ضابد الحسن سيقول كما في حديث الباكر عليه السلام عظم الله حضورنا حزوركم بمصر وادنا ضد الشيعي اجعل ما واياكم من الطالبين لتاريخ موليهم المهدي من آل محمد عليه السلام خل عبد الله بالسلام على أبي عبد الله الصادق عليهم السلام في يوم عاشورا فرآه فاشف اللون ظاهر الحزن فدموعه فقدروا على فضيح فقال أنه بمك قال يبن رسول الله قال عليه السلام وفي غفلة أن ما علمت أن الحسين غصيد فيها اليوم ثم أمره أن يكون كهيئة أرباب المصائف يحلل أداره ويكشب عن دغاعه ويكون عاجرا ثم قال عليه السلام بل كان رسول الله حيال يكادر والمعجاب قال الرغم عليه السلام إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الثفات فاستحلت به دماؤنا ومتكت به حرمتنا وسبية به درارينا ونساؤنا وعظلمت النيران في مظالمنا وانتهبت ما فيها من فرنا ولم ترع لرسول الله رغمت في أمرنا إن يوما ال حسين اقترح يكون ما واحمل دموعا وهذا الحبيب لنا حوكر انه يرضى وربما لا يوم الانطفاء على ابن العسين فليته البار وان كنت عليه يحط الذنوب العار وقال عليه السلام كان عديد إذا دخل شهر المحرم لا يرى راحكا وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمزي عشر شعيات فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحرقه ومكائم ويكون هذا اليوم الذي كتله بحسين no more what do you ورؤية أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وعليه إذنته فاطمة لقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديدا وقالت نابكي ماذا يقول ذلك قال في زمان الخال مني ومنك ومن عليك ثم دعا وقال سيادتك بمن يقع علي يمن يلتزم باقامه العزاء فقال النبي صلى الله عليه واله يا فاطمه ان نساء امتي يبكون على حسا يهني بيديه بي ورجالهم يبكون على رجال اهل بيديه ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة فإذا كان يوم القيامة اشفعين أن تجي النساء وأن أشفع الرجال وكل من بكى منهم على قطاب الغسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة إن شاء الله قال المقول له والمسعودي لما أصلح الحسين يوم عاشورا وصلّى بأصحابه صلاة الصدق قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه ثم قامها إن الله تعالى أبنى في كتلكم وتسجيل في <تصفيق> هذا اليوم شو عليكم بستطر <تصفيق> ثم صدهم للحرق وكانوا اثنين وثمانين فارسا وراجلا فجعل الهجر ابن الأين بالميمن وحبيب ابن مظاهر بالميشرة وتبته عليه السلام وأهل بيته في القلب وعطى رايته أخاه العباس وجعل الهجوت من جنوك دوله وأمر بحطب وقصد كان من وراء الهجوت أن يوضع في كان قد حفر هناك وأن يحرق بالنار مخافة أن يأتيهم من ورائهم وأقبل عمر بن سعد النحو الحسين عليه السلام في ثلاثين ألفا وكان رؤساء الأرباع الأرباع من يومئذ عبد الله بن سهيد بن سليم من الأجدي على ربع أهل المدينة وعبد الرحمن بن أبي سبر الحنفي على ربع مبسجن وعسد وقيس بن الأشهد على ربع ربيع وكندة والحر يجيد الرياح على ربع تريم وهمدان وكلهم اشتركوا في حرب الفجي إلا الحر الرياحي <تصفيق> وجعل النسعة على الميمنة وامر ابن الحجاج الزميلي وعلى الميشرة شمر ابن الجوشن العامري وعلى الخيس عزرة ابن قيسن الاحنش وعلى الرجال اخشدة ابن ربعي والراية مع مولاه الويت واقبلوا يجونون حول البيوت يرون النار تضطرب في الخندق والحطب والقشط الذي كان قد ألقي فيه فنادى شمر وعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمر ودى وشب قيل نعم فقال عليه السلام يا ابن راعية المعزة أنت أولادها من المصرية ورام مسلم بن عوسج أن يرنيه بسهم فمنعه الحسين من ذلك فقال له مسلم دعني أرنيه فإن الفاشق من أعداء الله وعظماء الجبارين وقد أمكن الله منه فقال له الحسين لا ترنيه فإني أكره أن أبدأهم بالقدام ولما نظر الحسين إلى جبعه لأنه حسينه رضع يده بالدعاء رضع يديه بالدعاء الذي دعاله النبي يوم بقى وقال اللهم عن تفقتي في كل كره ورجائي في كل شجة وعن أليه كل أمر نزل لي تفقة وعدة كم من هم يضعف فيه البؤات وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمس أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عما انتواك فكشفته وطرشته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة ثم دعا براحبة لي فركبها ونادى بصوت عام يسمعه كلهم أيها الناس اسمعوا قومي ولا تعجلوا حتى أعظكم ما هو حق لكم علي وحتى اعتبر اليكم من مقبلي عليكم فان قبلتم عذري وشدقتم قولي وعضيتمون النصف من انفسكم كنتم بذلك اشعر وان لم يكن لكم علي سبيل وان لم تقبلوا مني العذر ولم تعتم نصف من انفسكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا ثم أمركم عليكم همه ثم اقضوا إلي ولا تنذرون إن ولي الله الذي نزل انفتاق وهو يدول فلما سمحنا النساء هذا منه سحن وبكين وارتبعت أصواتهم فأرسل إليه الأخاه العباس وابنه وعلي الأكبر وقال لما شكتاهم فلعمرين يفكر بكاؤهم ولما سكتنا حمد الله أثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وآله والملائك والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يصبح متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه بالنقام عباد الله اتقوا الله يكونوا من الدنيا على حضر فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء الأولى أحق بالبقاء وأولى بالغضاء وأرضى بالقضاء غير أن الله فلق الدنيا للسماء فجديدها معلج ونعيمها مطمح وسرورها مكسهر والمنزل تلعه والدار ألعه تتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الناس إن الله تعالى خلق الدنيا تجعلها دار فماء وجوال متشرفة بأهلها آلا بعد قال فالمضرور من غرّته والشقي من ذكرته فلا تقررن هذه الدنيا فإنها تقطع أجاء من ركم إليها وتخيم قمع من قمع فيها وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أخذ الله فيه عليكم وأعرض بوجه الكريم عنكم وأحل بكم نكبة فنعمل رب ربنا وبئس العديد أنتم أقرركم بالضاءة وآمنتم برسكم محمد صلى الله عليه وآله وإنكم يحكم من هذه وعقرتي تريدون قد هدى أحوذ عليكم الشيطان فعند أحساكم ذكر الله العظيم فتعدن لكم ونما تريدون إنا لله وإنا إليه رازعون هؤلاء قوم انكسروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين أيها الناس انسبوني من أنا ثم نرجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحذلكم قتبي وانتهاق خرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه الأولى المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أولين تجعبر طيار امني اولا يبلغكم او رسول الله صلى الله عليه واله لي ولي اخي هذا لسيدا شباب اهل الجنه فإن صدقتموني لما اقول وهو الحق اللهم ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله ينصف عليه اهل ولا يظلم به من خلق فيكم من انشئ السموع عن ذلك اخبركم سلو جابر بن عبد الله الأنصار وعبا شعيد بن جدري وشهن بن شعد بن ساعدي وزيد بن أرقم وأنا سبن مالك نحو أكل أصحاب رسول الله ومعروفون بيئة الوصف وأنا سبن أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله ومعروفين أما فيها لكم عن سبك فقال الشمر سويا عبد الله على حراتك إن كان عدري ما يقول فقال أحياني رحمة الله أحبك الله أحبك عبد الله أشهد ما تدري ما يقول فضطبع الله على فلديك ثم قال الفصين عليه السلام فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشفون أني ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب إذن بنت نبي غير إيتيكم ولا في غيركم وإيحكم أتطلبوني بكثيل منكم قتلته أو مال لكم استهنقته أو بأساطح الجراحة فأخذوا لا يتلمون فنادى يا شبغل ويا حجا ربنا ابجر ويا قيس ابن الاشحق ويا زيد ابن الحارث الم تكتبوا لي الابد قد اينعت اجتماع واخضر الجناب وعندما سمع عن اهل الله ولا حول لقد فعلكم ثم قال أيها الناس إذا ترهتموني فدعوني أن خلف عنهم إلى مأمن من الأرض فقال له فيس ابن الأشعر أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم ليروا فإلا ما تحب ومن يصل إليك منهم مصروف فقال الحسين عليه السلام أنت أخو أخيك أتريد أن يصلبك بني هاشن أكثر من ذنب سعود عبي لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الزليل ولا أجر فرار العبي إبادة الله إني حفظ بربي وربكم أن ترجمه أعوذ بربي وردكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم انحساب وأقبل القوم يسحفون نحو الحسين وكان فيهم عبد الله المحوز الثنين فصاحأ فيكم حسين وفي الثالثة قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تريد منه قال يا حسين أبشر بالنار قال الحسين كذب فالأصب على ربب غطور كريم مطاع شفير كمن أنه قال عن ابن حوزة ورضع الحسين يديه الحسابان بيار وقال اللهم حظه إلى النار فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إلى الحسين وكان بينهما نهر فسقط عنها وعنقت أدمه بركاب وجانت في الصرش وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الاخر معلقا بذلك واخذت الفرس تضرب به كل حلبه من فرضاً حسين سعجداً شاكرا, شاكراً حامداً على إجابة دعائه ثم أنه رفع صوته ويقول اللهم إن أهل غيث نبيك ومريته وطرابته فقص من ظلمنا وغضرنا حقنا إنك سريع طريب وقال له محمد بن الأشعر أي إرابة بينك وبين محمد فقال نفسي اللهم أن محمد لأن الأشعة يقول ليس ليني وين محمد القاضر الله أريد في هذا اليوم ظنا عاجلا فاشتجاب الله دعاءه فخرج محمد من الأشعر من الأسكر ونزل عن فرسه لحاجته وإذا بأقرب أسود يضرمه ضربة فرتته متلوذا في امتياجه مما به وما تبادي الحورة قال مسروق ابن واعل الحضرني كنت في أول الخير التي تقدمت لحرب الحسين لعلمي أن أصيب رأس الحسين فأحضى به عند ابن هياج زياد بالجاهدة فلما رأنت ما صنع ابن حوزة أردت أن لأهل هذا البيت فرم عند الله ومنه له وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار خرج الى القوم جهير من القين على فرش دنوب وهذا شعب بسيطة الله. ندار لكم من عذاب الله. ان حقا على المسلم نصيحة اخيه المسلم. ونحن حتى الان اخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيد. وانتم من للمصيحة منا اهل. سيدا وقع في انقطعة الاسمة وكنا امه وانتم امه ان الله ابتدانا وانياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر وانا ان اخبروا عن المقاملون انا نجعوكم الى نصرهم وقضنا بالطاق ويزيد وعبيد الله فانكم لا تذركون منهما الا سوء عمر سلطانهما مسلمان احبادكم ويرفعان لعزيكم وعرفكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جدوع النخل ويقتلان أماثدكم وقراءكم أمكان أجل بن عزي وأصحابه وهان بن عر وعشباهه فشبوه على عبيد الله بن جيال ودعونا وقالوا لا نبرح حتى نقل صاحبك ورمعه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله من جياز السلمة فقال زهير الله إن ولد فاطمة حق بالود والنصر, والنصر من ابن سمية إن ولد فاطمة حق من والنصر من ابن سمية فإن لم تنصروهم فعيدوا عند الله أن تقتلوهم فخلوا بين هذا الرجل وبين يجوه فلعمره إنه لورى من طاعتهم بدون قد الحسين ماه الشر بشهر وقال أسكت أشكت الله آمتك أضربتنا بكثبة كلامك فقال جهير يدن البوال على عزيه ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة والله ما أظنك من كتاب الله آياتين تبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم فقال الشر ان الله قاتلك وصاحبك عن شاعر فقال جهير أفب الموت صلتني إذا الله أحضر الموت معه أحب إلي من الخلد معكم ثم أقبل على القوم رافعا صلت وقال عباد الله وقال وقال وقال وقال وأشباه فوالله لا تنال شفاة محمد صلى الله عليه وآله طوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من لقاه وذبعا حريمهم فناداه اذر من الصادق ان اباع في حال يقول لك احب الى انكار والمؤثر اقول نفس قولها عبد الصحاح فاز من الحا يا الله وابلق لو نبعا يسوى الابداع ولما بلغ العطس من الحسين عشرابه مبلغه استأذن الحسين لير بن قرير في أن تلم القوم فأذن له وكان شيخا تابعيا ناستا قاريا للقرآن ومن شيوك القراء في جامع الفيوفة ولو في الهم دانين شرف وقدر فوقف قريبا منهم ونازى يا معشر الناس إن الله بعث محمدا بشيرا ومديرا وداعيا إلى الله وشراجا منيرا وهذا ماء الخراب تقع فيه خنازير السواف وكلابه وفلسيل بينه وبين بنيم رسول الله فجزاء محمد هذا فقال يا بريق قد أكترت الكلام فاتفف عنا في الله لا يعطش الحسين ما عطش من كان قبله قال يا قوم إن بحل محمد قد أصبح بينا وهؤلاء دريته وعفاسه وبناته وحرمه فهاتوا ما عندكم ومن الذي تريدون ان تصنعوه بهم فقالوا نريد ان نمتن منهم الامير عبيد الله مجياد فيرا فيهم رأيه قال لا تأملون منهم ان يرجعوا الى المكان الذي جاءوا مني وإذا كم يا اهلا أنشيتم كتبكم وعبودكم التي اعطيتموها واشهدتم الله عليها وعليكم أدعوتم أهل بنت نبيكم وزعمكم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم حتى إذا أتوكم أشلمتموهم إلى المجيئات وحلأتموهم عن ماء الفرار بئش ما خلتكم نبيكم في دوريته ما لكم لا شقاكم الله يوم القيامة فبئش الأوم عنكم فقال له مفر منهم يا هذا ما ندري Mm-hmm. قال الحمد لله قد يجادني فيكم بشيرة اللهم إني أبرى إليكم من فعال هؤلاء القوم اللهم انت بأسهم بينهم حتى يلقوا وأنت عليهم غضبان فجعل القوم يرمونه بالشهان فتكفر ثم إن الحسين عليه السلام ركب فرسه وأكف دصحة ونشره على راسه فوقف بألاء القوم وقال يا ان بيني وبينكم كتاب الله وسنه جدي رسول الله صلى الله عليه واله ثم استشهدوا عن نفس مقدسه وما عليه شرف النبي والامه وعمامته فاشعابوا بالتسليم فلنعم كل اصحاب فسالهم عما اقدموا على اكله قالوا طاعه للامير عبد الله بن كما من قطعه الحجه ويئس الحسين من هدايا الوديين فافراخ ماكن ينجيه سليتم علينا سيفا لنا في أيهانكم وحششتم علينا نارا اتتحناها على عدونا وعيوكم فأصرحتم علما لأعدائكم على أولائكم بغير عدل أكشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم رولانا فرقمونا والسيف مشين والجأش طامن والرأي لما يستح ولكن أشرعتم إليها تغيرة كبيات الزباء وتداعيتم عليها تتهافق فرابراش ثم نقصتموها فسفقا لكم يا عبيد الأمر وشجاب الأحزاب ونبدة الكتاب ومحرق الكلم وعصبة ونفتة الشيطان ومطفئ السنن ويحبتم هؤلاء تعبدون وعنكم ما تتخابلون أجل والله قدر فيكم قدرين وشهت عليه أسولكم وسآت أسروعكم فصمتم أخذت ثمرة فجل النار وأكل ترد ألا لعنة الله على الناس بين الذين ينقضون الأيمانا بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم شكيلا فأنتم والله هم. ألا الاو ان الدعي ابن الدعي قد ركذ بين السله والفله واهات من الدنيا يعب الله لما ذلك واسوله والمؤمنون وحفار طابت واثورت وانيس حميه ونفوس اذيه من ان يذرق على مصاريع الكرام الاو ان لي إما أبنى الهشرة على قلة العدد وخذلان الناصر ثم عنشد أبي آلا فروا ابن مسيحين المراجي فإن نهزم فهزامون أبما وإن نهزم فغير مهزنينا وما إن عقنا تبن ولكن من آيانا ودوث آخرين فقل للشالكين بنا أتيقون سيلي الشالكون كما لقينا إذا من الموت رفع عن عناس بكالكله أن آخذ آخذين أمر الله لا تلبكون بعدها إلا تريف ما يرغب الفرس حتى تدور بكم دور الرحا وتلقى وتؤلق بكم خلق المحور أحد أهدن إلي أبي عن جدي رسول الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم الآية أمركم عليكم هم ثم أقضوا إلي ولا انظرون. إني توفلت على الله غبي وربكم ما من ذاتة هو آخر من آسيتها إن ربي على شراط مستقيم ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم احدش عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنينة سنين يوسف وسلط عليهم ظلامة قيم يسقيهم شأساً وصبراً فإنهم كذبونا وقذلونا وأنت ربنا عليك وتوزنا وإليك المصير والله لا يدعو أحداً منكم إلا إن انتقمني منه أثنى بقربة وضربة بضربة وإنه ينفصر لي ولأهل بيتي وأشياحي ثم استدعى الحسين عمر بن شعر فدعي له وفاة تارها لا يعذ أن يأتيه فقال أي عمر أتدعم أنك تركنني ويوليك الدعي بلاد أخوي وسرجان والله لا تتهنأ بلاده أهد معمود أصنع ما أنت صالح فلا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة وكعني برأسك على قصبة ينيا طالما هو الصياد بفوقه ويتخذونه غرضا بينهم فشرط بوجهه عنهم غضبا وماذا باصحابني ما تدخلوا ما تقولون لـ حسين احملوا باجمعهم انما هي اكله واحده ولما سمع الحر مجيد الرياح كلام الحسين واستغاث كما قال وقال قال أبو قاسم أن ترج قال اي والله كتابا ايسره ان تشططير الروح وتطيح الايدين قال معلكم بما حرم عليكم من الخباء فتقعد الانسان من امره ذلك فلعش ذلك فترك ووقف مع الناس وكان اذا شبه رجل من قومه يقال له قرطه بن قيس فقال لقره الشغيت ترثك اليوم قال لا قال أل تريد أن تشتر؟ قالت والله أنه يريد الاعتزاد ويكره أن أشاهده فتركته فأخذ الحر لبنوه الفصين قليلا قليلا فقال له المهاجر المؤرس أتريد أن تحمل؟ ففكت وأخذ ترع فارتاب المهاجر من هذا العام فبعض المهاجر فأخذ الحر لبنوه So I'm not happy to be your own way to خير نفسي الينا الجنه يما لا اله الا الله على الجنه شيءا ولو اخلصت ثم برم جدول واحول اشياء منجلس انه محا قالا ان ترتضع طعما من اهل رسول ما عليه واجعله في هذا المكان على غير باء ولا كره رافعا أوده الله وإني إليك أوليك تتب عليه فقد أرعنت قلوب أوليائك وأولاد نبيه قال يا إتيت لدعاك يا ابن رسول الله أنا صاحبك الذي خبستك عن الرجوع وسيرلك بطريق وجعداتك بك في هذا المكان وما حسبت أن القوم يردون عليك ما أردتوا عليهم ولا يبنهون من جاج من بلا والله لو علمتهم أنهم ينتهون بك إلى ما رأى ما ركرت مثل هذا الذي ركرتك يا عبد الله ابن طالب حسين دعك يثوب الله عليك, <أسلام عليك>, <تصفيق> <تصفيق> <أسلام> عليك> تشره قوله وتيقن الحياة الأبدية والنعيم الدائم ووضع له قول الهاتف لما خرج من الكوفة فحدث الحسين بحديده قال فيه لما خرجت من الكوفة نوديت أبشر يا حرب الجنة فقلت ويل للهر يغشر بالجنة وفيشير إلى حرز من رسول الله فقال له الحسين عليه السلام فقد أصبت خيرا وعزرا وعلى محرور داما تركي ثم استأذن الحر الحسين في أن يكلم القوم فأذن له فنادى بأعلى صوته أعلى القوة لأمكم العدن والعرض افتعوا عمور وأخذتم بكظم وأخذتم بكظمي وأخذتم بكظمي من كل جارح ومنعتموا التوجه إلى بلاد الله العبيب حتى يأمن وأهل بيبي وأصبحت الأسيحي أيديكم لا يرجع لدي نفعا ولا غرا وحلقتمه ونساءك وصبيتك وصعبك وعن ماء المرات الجارح الذي يشربه للقود والنصارى والمه. من جحوش وكان مر بهم في كنازير السواد وكلاب وهم اضطربوا والعطش السماء كلف محمدا ذيل الرياء لازم اكون الله يوم الظما وعملت علي رجاء رجاء ترمي بالنبل فتقهر حتى وقب امام الحسين وتقدم عمر بن سعد نحو عشكر الحسين ونادى يا دعين اذكر مرايتك فأزناها ثم وضع سهما في قوسه ثم رمى وقال اشهدوني عند الأمير أني أول من رمى ثم رمى الناس ولم من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من شهانهم فقال عليه السلام لأصحاب و اِنَّا الله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ نَعْبُدُكَ نَسْجَدُ لَكَ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَإِنَّا كُنَّا مِنَ الْكَافِرِينَ فَاِنَّ هَٰذِهِ رُسُلُ الْقَوْمِ إِلَيْكُمْ فَحَمَلَ أَصْحَابُهُ حَمْلَةً وَاحِدَةً وَاقْتَتَلُوا سَاعَةً مِنَ يشار مولى زياد يشار مولى عبيد الله عبيد زياد تقريب البراج فوتب حبيب وبري فلم يأذن نمه الحسين فقام عبد الله عبيد الكلبي من بني عليم وكن يتجو أبو وحد وكان قويلا شهيد الشاعدين بعيدا ما بين المنشبين شهيدا في قومه شجاعا مجربا فأدن له وقال أحسبه للأقران قد تالا وقال له من أنت فانتشب لهما فقال لا نعرف ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير وكان يشار قريبا من عبد وقال له يبن الزيان او بك رغب عن مباركة ثم شجع عليه بسيطه يضربه وبيناه مشتغل به اذ شجع عليه سان فشاح اصحابه قد رهبت العبد فلم يعبع به فضربه سانه بالسير فاتقاها عبدالله بيده المسرى فاطار اصابعه ومال عليه عبد الله فقتله ايضا واقبل الى الحسين يرتجر وأخذت زوجته أم وحب بنت عبد الله عمودا وأقبلت نحوه تقول لسه داكا في رمي قاك عدود الصيبين سرية محمد صلى الله عليه وآله فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوحه وأخذت جانبا في زوجه تقول لن أدعى ترون أن أمود فنادى أن حسين اهل بيت ببيت خيرا ارجعي الى الخيمة فانه ليس على النساء حسال فرجعت ولما نظر من من بطي من اصحاب الحسين الى كثرة من فتل منهم اخذ الرجلان والثلاثة والارضة يستأذنون الحسين للذب عنه والدفع عن حرمه وكل يحمل اخر من جيد عدوه تخرج الجابريان وهما سيط بن الحارب بن سريح ومالك عبد الله بن عبد بن سريح وهما إبناعا وأخواني لأم يبكياني قال الحسين ما يبكيكما إني لأجو أن تكونا بعد ساعة قريرة العين قال أجعل الله جداركما لا أكفشنا نبكي لكن نبكي عليك صراعه لا نطيقك ولا نقدر أن ننفعك جدلهم الحسين خيره فقالتنا اريدا من حتى قتل وجاء عبد الله وعبد الرحمن ابن عروه البالي فقالوا احتاج الناس الي بجعلها الى اذان بينادي حتى قتل وخرج عمر بن خالد المستيداول وسعد مولاه وجابر بن الحاج السنان عبد الله ال وشدوا جميعا على أهل الكوفة فلما أرغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقطعوهم من أصحابهم فندب إليهم الحسين أطار الحباش فاستنقذهم بشيفه وقد جرحوا بأجمعهم وليأتناه اختباد منهم العدو مرة أخرى فشدوا بأشياء مع مانهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان راحس ولما نظر الجزين إلى كثرة من قتل من أصحابه قضر على شيبته المقدسة وقال اشتد غضب اليهود اشتد غضب الله على اليهود اجعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى اجعلوا ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس ادعملوا الشمس والغمر دونه واشتد غضبه على قوم التالي فقد كلمتهم على كسب ابن بنت نبيهم أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى على الله وأنا مخضب بذني ثم صاح أمام رغيط يغيطنا أمام ذات يذب عن حرم رسول الله وبكت النشاء وتفر أصواقهم وسمع الأنصاريات وعدم الحارق هو ابو العذو استنصار الحسين واستغاثته ومراعي عائله وكان مع ابن سعد كماله بايثماع على اعداء الحسين وقال حتى أصحاب الحسير بعد أن حل عددهم يبانى النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتلة أهل الفيوفة فشاه أمر محجاج لأصحابه أتدرون من تقاتلون تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر يقولون أهل البصائر يعني يدركون أنه لا هو على الإيمان أهل البصائر تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوم المستميتين لا يبرو إليهم أحد منكم إلا قتلوا على كلتهم والله لو لم ترموهم إلا بالحزارة فقال عمر بن سعد بعد جبلاء فقال عمر بن سعد الرأي ما رأي أرسم في الناس من يعزم عليهم ألا يواجههم رجل منهم ولو خرجتم إليهم وحدانا نأتوا عليكم ثم عم حمل عمر بن على ميمنة الحسين أي ميمنة أنا بطر الحسين ثم قمل أمر أبو الحجاج على ميمنة الحسين فتبتوا له وجدوا على الرقب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل فلما ذهبت الخيل لترجح رشقهم أصحاب الحسين بالنبل فسوعوا رجالا وجرحوا آخرين وكان أمر أبو الحجاج يقول لأصحابه قاتلوا من مرت عن الدين. وفارق الجماعة فصاح حسين ويحك يا عمر أعلي تحرر الناس أنحن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه ستعلمون إذا بارقت أرواحنا أشادها من أولاد حليل النار ثم حمل عمر بن الحجاج مرة أخرى من نحو الفراز فاقتلوا شاعة وفيها قاتل مسلم ابن عوصد تشد عليه مسلم ابن عبد الله الغلابي وعبد الله المتشكار البجلي وطارت بشدة الجلاد عبرة شديدة ومن جلت العبرة إلا ومسلم ابن عوصد صديق وبه يرمط فمشى إليه الحسين ومعه حبيب ابن مباهر فقال ابن حسين رحمك الله يا مسلم منهم من قوى نعبة منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ودنا من محبيب وقال عزي علي مصرع القيام السبب وقال صوت بعيد وقال رحبين قولنا حملاء خميد حفظت فنتم سيحيد من عملهم وقال رحبين سيحيدين وقال الشهر والخاصة للأمر بينهم والصباح لعبادة من صاحب العالم من عبدالصلا لأن عبدالك أدران اخذوا برحيمي لمنكم للمنتج فلسلنا محاطقهم أيوك من المسلمين فسبق حول نرد رأوكي من المسلمين وعيدوا وعادوا ليكا وفضق فالكتب المسلمين وعادوا للمسلمين يعمل في في مسار مع اصحابي الان شغله جديده في ثلاثون دقيقه يشرفون وفي عقاب انا يا حبيبي يا شرفك يا شفتي لما نور المواعد لما لا تحني أسلم الله لك لي أفتت يمنعي وصحباً وصحباً معك فقال الشرور الهنابي رسطان اضرب رأسها بالعمود فشدخوا وماتت مكانها وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين وقطع رأسه ورمي به ناجئة الحسين فأخذت أمه ومسعت الدمعاً ثم أخذت عمود خيباً وبرزت إلى الأعداء فرد دالو حين جعير رحيم الله فقدوه عن الجياد فرجعت وهي تقول اللهم لا تصعبي تعالي تقال لا يطع الله رجاء اجاكي يا حمل الشمر حتى طعن طعن الحسين بالرم <تصفيق> وقال علي بالنار وحرقه على أهله فتضايعت النساء وفرجم من الدستار وما دعو العسين يبني بالجوش أن تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي أعرفك الله بالنار وقال له شبك مردعي مرعبا للنساء شر ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك وموخفا أصبح من موخفك وحمل على جماعتي جويل مردين في عشرة من أصحابه حتى كشفوه من البود ولما رأى عجرة النقيس وهو على الخير الوهن في أشحابي والفشل كل ما يحملون دعت إلى عمر بن سعد واستمده الرجال فقال ابن سعد بشبه ابن ربعي ألا تأدم إليهم قال يا سبحان الله تكنف شيخ النصر وعندك من يزي عن ولم يذر شبه ابن ربعي خارها لقتال الحسين وقد سمع يقول قاتلنا ادي ابني ادي طالب ومع ابني من بعده ادي ادي ادي ابني سلام ثم عدونا وهو خير وحد الأرض نقاتلهم مع آل معاوي وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال وامرائح لأرحل هذا النصر خيرا أبدا ولا يسددهم برسل فما الدوري الحصين ابن مير فيه خمس مأخر الرحاق واشتد الإتزال وأكثر أصحاب الحصين فيه الجراح حتى عقر إلى هم واعر كدوعهم ولم يقدروا يأسهم من وجه واحد لتقارب امنيتهم فعثر ابن سعد الرجال ليقوض امنية عن ايمانهم وعن شرعهم يرعيبوا بهم فاخذ الثلاث والاربع من اصحاب القسيد يتخللون البوت فيشدون على الرجل وهو ينهب فيقبؤونه ويرمونه من قريب فيعطلونه فطالت مصعد احرقوها بالنار فاظرموا فيها النار فصاحت النشاء ودرس الاضحار فقال القسيد ادعوهم يحرقونها لان وَمَا لَكُمْ ذلك لم مَا إليكم بِهِ وَإِنْ كَانَ وكان عبد الشعساء الكندي وهو يزيد المهياد مع عبد الشعب فلما ردوا الشروط على الحسين صار مع الحسين وكان راميا فجد على ربتي بين يدي الحسين ورما بمئة سهم والحسين يقول اللهم سدد رميته واجعل خوابه الجنة فلما نقدت شهامه قام وهو يقول لقد تبين لي أني قتلت هم خمسة ثم حمل على القوم فقتل تشعة مفر وقت والتفت أبو ثمام الصائد إلى الشمس قد زالت فقال بمسرين نفسي لك الفداء إني أرا هؤلاء القوم فنفترض منك لا والله لا تقتل حتى اقتل دونك وحب أن أنقى الله وقف صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها فرفع شيء رأسه إلى الشماء وعلا أخرت الشماء جعلك الله من المسلين الذاكرين نعم هذا أول وقتها سلوهم أن يكفرهم من, من حتى أصلي فقال الحسين إنها ما تقبل فقال حبيب المظاهر مغاهر جعمت أنها لا تقبل من الرسول وتقبل منك يا حمار فحمل عليه الحسين فضرد وجه فرسيد السيد فشدت ديره فتنقذه أصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا فقتل على تدري اثنين ستفين وحمل عليه جزيل بن صيح فضربه بسيده وطعنه آخر من سلمين برمحه فسقط إلى الأرض فذهب ليكونهم وإلى الفصين يضربوا بالسيد على رأسه فسقط لوجهه والسيد نزل عليه ذنبئه واحتز رأسه فهد مقتله الحسين عليه السلام فقال عند الله احتشب نفسي وقمات اصحابي واسترجع كثيرا وخرج من بعد حبيبي ومشيد الرياحي ومعوذ غير ابن الرسيم يحمي ظهره فكان اذا شد احد الماء وست الحمد شد الاخر واستمدل فقطع اشعاعه ومن فرس الحر لمضروب على ادنيه وحاجبه والدماء التشيم من هو ويتمثل بقول عنترة ما جئت ارميهم بكغره الحديد حتى تسربل جسمي فقال في شيء جديد هذا الحر الذي كنت تتمنى اكله قال عمرو وقطع لي من النار قال عالم كن لديه ثم امر بشرب الخمر وشراب الحر وشربت من المصرات وربت عمو حمد المزيد وبيه السبب يجعل تقارب الله قد تحتفظه من المحيين من المسلم والمعضحين من سبب عليه وشعر وصفات محمد المصر ومحمد المصر ومحمد المصر يا راعي الصدق الدين نبينا الهادي والصادق والرحيم نذكرك بذكر النبي يا رسول الله كم نذكرك يا رسول الله اجعل لي في شفاعة ما انى ان نرجو منك يا من أشعار من شيء ورقيق عليم وسبحاني لا اعلم وربنا يجلي يا من ذن شبنت الله وانما يحمل التطور الكتابي اننا نشعر النفسيه ان الصراعات هيت للمنصوصه عندما ننتقل من الصراع الى سلامه الفرايد وقد في الشيء الصعب وهو تعانون لسل او اصحاب الصراعات وذلك هائئ في الشيعي بالراصدك فلم احترم ورجولك الله وعن نام على ذكريم وعبد النبيك من السلام وعبدهما لقيت من ألم الجراء فاني اردت بذلك جوابك في سريه ضريه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والسفت إلى الحسين قائلا اوصيت يد الشور قال معا أنت عماني في الجنة وقضى لحظة فوجد في ثلاثة عشر سهمة غير الزرد والطعام لن نعطف حب شيء من السلاة قال لأصحابي يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتشبت أنهارها وإن عطمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين فتبوا في شبيل الله يتوقعون قبولكم ويتباشعون بكم فحاموا عن دين منها ودين نبيه عن حرم الرسول فقالوا وقالوا ربوسنا لنفسك الفدى وجماؤنا لبنك اللقاء فوالله لا يصل إليك إلى أحد فحد وفينا إرق وبرد <تصفيق> سماعة من الرماع قرأوا أصحاب الحسين وعقروا خلولهم ولم يبقى مع الحسين فارح إلا الضحاقق عبد الله المشرحي يقول لما رأيت خيل أصحابه هات أقر أقبلت ببرسي وأدخلت هات اصطاقا لأصحابنا الكتاب وكان كل من أراد الخروج وذع الحسين بخيله السلام عليك يا رسول الله فيجيب الحسين عليك السلام ونحن خلفك ثم يقرأ ومنهم انقضى نحضر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديدا وخرج ابو ثمان الصائد فقاتل حتى ادخر بالجراح وكان ما عوال ابن شاد ابن عم ابن عبد الله بينهما عداوة فشد عليه وقتله وخرج سلحانا ابن عبدالبجل وكان عن زهير بن القين فقاتل حتى عقل وقرج بعده زهير بن القين فوضع يدو على محسن الحسين وقال مستعدلا اقدم بديت حقيقا حديقا فليم عقل قاد جبكا النبي ولم ارتبع علي ولا الجناحين فتن كمية وعسد الله الشهيد الحيا فقال الحسين وعنى القاهما على أثره وفي حملاته كان يقول أنا زهير وأنا ابن الفيري أدودكم بالشيخ عن حسيني فقتل مئة وعشرين ثم عطف عليه زيره عبد الله الصعب والمهاجر ابن عوش فقتله فوقب الحسين وقال لا يعدنك الله يا زهير ولعن قاتلي لعن الذين مسحوا قردة وخناجير وجاء عمر بن قرب الأنفار وقضى مابا الحسين يقيه من العدو ويتلقى الشهان بسدره وجبهته فلم يصل إلى الحسين شوء ولما تكر فيه الجراح اتفت إلى أبي عبد الله وقال أوقيت يبنى رسول الله قال نعم أم أنت أماني في الجنة فقرى رسول الله من السلام وعدته أني في الأثر وقر وميته فماذا أقوله علي كان ابن شعب يا حسين يا كذاب ضررت أخي حتى قتلت. فقال عليه السلام إني لم أضر أقراك ولكن الله هداه وأضلت فقال قتلني الله إن لم أبتلك ثم حمل على الحسين ليضعنه فاعترضه نافع بن هداني الجملي فعمله فأخرعه فحمله أصحابه وعانته ورمى نافع بلال الجنة الحديثي ومجبعة من النسومة حتى بنسوعة عليها فبقى ثلاثة من النسومة ولمن احترم لن يتعلم لن يتعلم فقود نصف فيه وحاقوا بي في ومعه ومتحارة من النسومة تحتشف عبداليه وعاقوا لأسيها ومعه ومعه ومعه ومعه ومعه تتغير في يا عم مراد قال له والله وانظر اخي مع صديقك علي في يوسف مراد عمله بيحاول يراقبك بس انا قلت له 10 رجال نور وما احلى ان نفسي حدا منكم ولا خيرك في حوض النار يا شي من مصيبتك دعاء الله العظيم قواليا لما مسجلوا مشينني في <تصفيق> عبر عليك استغفر الله ربنا لها الحمد لله رب العالمين ربنا لا يعمنا وعز بالشعار والرب وجدت مشي روحا وروحا لما سبح الله بكل شيء والله حسب من يجيب وربك عظيم سبحانك يا رب سبحك كل شيء يعظم ربك بعد الله وحده وقع كدو على كدو كدو سنواء من نبيه المرسل من نحوة الحدي كدو على كدو وقع كدو على كدو وقع كدو على كدو على فتبسم واشتخر بذلك وماهت ونادى يزيد وحكم يا برهير كيف تراصل الله فقال فنع الله بي خيرا وقنع لك شرا فقال يزيد كذب وقبنا اليوم ما كنت كذابا أتذكر يوم كنت أماشي كثيرا يبونا وأنت تقول كان معاوضا وعن امام الهدى علي و ابي طالب قال برير بلا اشهد ان هذا رأي فقال يجريك وان اشهد انك من الظالين فدعاه برير الى المباهرة فرضع اليهما الى الله سبحانه واجعوانه ان يلعن الكاذب ويسطل ثم تضارضا فضربه برير على رأسه ضربة قدت المخطر والدمات فخرى كان إنما هوى من شاهر وصيف برير فادف في رأسه وبيناه يريد ان يحرجه اذ حمل عليه رضي من قبل عبد واعتنق برير واعترك ففرعه برير وجلس على صدره فاشتغاث رضي باصحابه فذهب قعد بن جابر بن عمر الاجدي ليحمل على برير فصاحبه عطيف بن زهير من هذا برير بن قبير القاري الذي كان يقرأنا القرآن في جامع الحوفة فلم يلتف إليه وطعن مريرا في ظهره فضرك مرير على ربي وعظ وجهه وقطع طرف أنفه وعقاه قعب برمشي عن وضربه بشيثه تقتله وقام العبدي لم تبطراب عن طبائه وقال وقد أنعمت علي يا أخ الأزدعم فلا أنشاها أبدا ولما رجع كعب مجابر إلى أهله حسبت عليهم رأتهم النواء وقالت أعمل على المصاب قلت سيد الفراء لقد أتيت عظيما من الأمر والله لا أكذبك من رأيه لك أبدا ونادا حنظلة من شعب الشباب يا قو إني أقاض عليكم مثل يوم الأحياء مثل داد قوم نوح وآدم وسدود والزيل من بعدهم والله يريد ظلما يا قو إني أقاض عليكم يوم السماء يوم الزحفون يريد ما من الله من عاصم ومن يبني الله فباله من هاد. يا قو لا حسينا فيشئتكم الله بعذاب وقد خاب من اشترى فجزعه الحسين خير وقال رحمك الله إنهم قد اشتوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق ونهضوا إليه من اشتبيعوك وأصحابك فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الشالحين قال خدقت يدن رسول الله أفلا نروح إلى الآخرة فأتن له رسل الله على الحسين وتذكر ما يقارع الحتاك وقس واقبل عابس بن جبير الشاكري على شوبك مولا شادر مولا ابي وكان شوذب من الرجال المطلسين وداره معنى في الشيعة يتحدثون فيها قد أهل البيض فقال يا شوذب ما في نفسك أن تسمع قال أقاتل معك حتى أقتل تجزاه خيرا وقال نتقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتشبك فيما احتشب غيرك وحتى أحتشبك فإن هذا يوم نطلب فيه الأجل بكل ما نقدر ترسل تشوبد على الحسين وقال وحتى قتل فوقف عامر امام ابي عبد الله وقال ما عند على وهر الارض قريب ولا بعيد عز علي منك ولا لك صدوق ان فتحت ايماكن في شيء ايريه من الشطات لا شباب الشعين على طريقي مشى وله حبي مشغلتي وبيدي قرب من خلال السنين فربط اعبر واحسن يا ابو ما عرفني يا صاحب يا صاحب اني لسه اني لسه اني لسه لما قال لي الحر حير مقول و خرب من الاثيل ومضاعف عالي كل جانب تقع فترنا عبد ابن سفي يحصص و عبد الصح ولي ما اعثر القصود فبيس عين والهزة وحبيين التamine عن الز glam 是 from what we i hadellt إن ما محتاج عن آلام الحافية فأتىPal harder than one فأنت ما راhox على وربك بوجه الشركه من اللي فينا يعني ما نشوف حري من الان او احس بتنفس علي بالليل يريد بالليل شيء ما اعتقد لي لا والله هذا غير حتى اعترف بعاده في معش وما في ما واني والله علي الحسين فراس فرعون العليل فكرهه وسيدي لحو وشهور محمد الله عليه وعلى اله وعلى ذريته ولبيها كان عن الور المعصر وشل من المرات قدر المؤذين وفقق التعامل النبي وقام نعسل بن الحار وقام نبي كلاعي شهير خمسة بنيه وصحابيه وقام نبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنين استعدى من حسين وضره شادا وصره بالعمامة واطعا حاج فيه بالحصابة ولما نظر إليه حسين بهذه هيئة وقال شكر الله لك يا شيخ فقتل على سبري زمانية عشر رجلا وقتل وجاع مرمي جنادا عن فارح أولى الشروط أو تتيار <تصفيق> فجاء أمره الجناد الأنصار بعد أن قتل أبوه وهو ابن عشر عشر سنة يستعدل الحسين قاد الحسين أن ياذن له وقال هذا غناب قتل أبوه بالحملة الأولى ولعل أمه تكره ذلك قال الغناب إن أمي أمرني <تصفيق> بيننا نور سما اسرع عن فصل لوام يدرى بك الى شوك فأخذتهم ومشحت الزمعا وضربت به رجلا قريبا منها فمات وعادت إلى المخيم فأخذت عمودا وأنشأت إني عجوز في النساء وعيفة خاوية بالية نعيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة رد عن حسين إلى الحيبة بعد أن أخابت بالعمود أكل va qaraladigan hujjatlar mas'uliyati bilan من <تصفيق> السرعات في شدة الأشر كبير في أحرات الماخيرة لقد اقتلتها اقتلوا معدل المسيح من شرور شرور على المكان المسيح ومعبود المعبود المعبود المعبود المزحي لما أردت إلى الجراح وليس مرعب من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 السلام اهلا كل صباح السيد سعد بن علي هذا الطالب الذي يرسل رسومه من هذا الذي ورا كثير يرسل خطاب الى عواجد الدين ومع هذا الروب جديد احاط في سمعون ان ردها شوارد امثال العالم المشردين machines. <laughs> ولما ألم يبق مع الحسين إلا أهل بيته حزموا على ملاقات الحسون ببات شديد وحفاظ مرح ونفوش أديية وأقبل بعضهم يودع بعضا وأول من يقدم لهم أبو الحزم علي الأكبر وعمره سبع وعشرون ثم ولد في الحادي حشر من شعباء سمى الثلاث وتعافين من الهجرة وكان مرآة الجمال النبوي ومثال خلق الشعام ونموذجا من منطقه البنير وعندما كان شاعر رسول الله صلى الله عليه واله يقول فيه واحسن من لم تر قط عيني واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء تمام الحكمي يقول فيه لم تر عين, عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن نائب كان إذا شذت له ماره أو قد ها القابل كيما يراها بائس مرمن أو فرض حي ليس بالآهد لا يؤثر الدنيا على إذنه ولا يبيع الحق بالباطل أعنبني ليلة دمدا والسدى أعنبني بند الحشب الفاضل تعليه الأكبر والمفترئ من الشجرة النبوية الوارث من عاثير الطيبه ولد شباط الغر وهي شواهته من كل نضير وشهم اشيد في باس حمزه في شجاعه حيدر باذن حسين وفي معاده احمد وتراه في خلق وطيب خلقه وبدين بدق كالنبي محمد ولم ما يمن من الشر اجل براؤه على ان فدرات لأنه عماد أخذيتهم وحما أمنهم ومعدد آمالهم بعد الحسين فاحطنا به وتعلقنا بأطرافه وقلنا إرحم اربطنا طاقة لنا على فرافه فلم يعبى بهم بأنه يرى الحسين فبالسماء داره على عراق في دمي الصاهر فاشتعد ما باعه على فرش من الحسين جسمى لاحقا a no. ومن جهة أن ليلى أم أكبر بنت عينون ابنك أبي سفيان شاح رجل من القوم يا علي إنك رحما بأمير المؤمنين وزيئي ومريد أن نرع الرحيم فإن شئت آمن ما آك قال عليه السلام إن قرابك رسول الله صلى الله عليه وآله حق أن ترأى ثم شجد يرتجه معرفا بنفسه الكتسية وغايته السامية أنا علي بن حسين بن علي نحن رب البيت أولاء النبي كالله ما يحكم فينا بن الدعي أضرب بالسيط حامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي ولم يتمانك الحسين هو ينظر إلى هذا الحال دون أن أرخى حيث الدموع وصاحا بعمر بن شعد مالك فضع الله رحمك كره وضعك رحمك ولم تعترق رابطي من رجول الله صلى الله عليه وآله وصلى الله عليك من يذبحك على تراشك ثم رفع شئذة والمقدس نحو السماء وقال الله وقال الله وقال قد ضرت إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنضقا وكنا احترشقنا إلى رؤية نبيه نظرنا إليه اللهم تمنعهم بركات الأرض وبرحهم إبريقا ومزقهم تنبيقا واجعلهم ضرائق إبدا ولا ترضي الولاد عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرون ثم عدوا علينا لقال ثم ترى قوله جعل إن الله استطى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله سميع عليهم ولم يزل يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة ويغوث في الأوصار فلم يقابل جحفا إلا رده ولا ضرز إليه شجاع إلا قدنه يرمي الكتائف والفلاق بها في نسمها من ناس المتوقدي سيرزمها قصرا على احقادها في دعش عريش العليل في ملده فقتل مئة وعشرين فارسا وقد اشتب للعطش وركع الابيه السريح ويتنكر ما جهده من العطش فبك الحسين وقال وغوتا ما أسرع الملتقى بسدف يحسن الثاني شخصة لا تطمع بعدها وأخذ بسانه فمصة ودقى إليه خاتر يصبحه في فيه ويؤوب للتودي وهو مكارب لظم الفواد وللحديد المجهد صاد الحشاء وحسامه غيان مما يقلع خليل عنه أدري قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ كل مكشاشته كفالية الغضاء ومسان موظم أنك شقة مبردي فامطاع يغفره علي لو كان أمدهي قهولا يجلدي في ثوم دن فما يلقى باشما والموت منه بمسمع ومشهدي لفا الغضاء وأجالها جولا رحا بمثقف من بأسه ومهنبي يلقى دواب لها بداب لمعطف ويصين أنخلها مبتهدا بالبشارة الصادر من الإمام الحسين لملاقات جدي المستقى صلى الله عليه وآله وسلم فزعد فيهم زحته العلوي السادر وغضرت من وجود قوم ولم, ولم يشعر وهو الأكثر يترد الجماهير من أعداده ام ان الوصير عليه السلام يجعره الميضان ام ان الصراعق تتراكي بريط شيكه فاكثر القتلاكي اهل القوصة حتى اكمل المئتي فقال مرة ممنطب العبد عليه آثام العرب ان لم اذكي الابارده وضعنوا بالرمح في ظهره وضربوا بالسيف على راشي ففلق وا حسن فرسوه فاحتملوا الفرس من عشر الاحدها واحد به حدا قطعوا بشوف ام اردا ومحردا يا قاتل الله ودا من موهنان جزن وغرة فرقدي يا نجعة الحيين عاشم والمدى وحمد مارين العمى والسود في جبعدك علي من الأكبر عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وامور قيل الكبرى من تأمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول اليوم يقام مسلنا مسلن وهو أبي وعصبة باتوا على دين النبي فقط لجماعة ثلاث حملات ورماه يزيد من رقاض الزهي فاتقى ويده فشمرها إلى جبهته فما استطاع أن عن جبهته فقال أولاهم إنهم استقلون واستقلون فاقتلهم كما قتلون وبيناه على هذا إن عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه وماء فجائره يسيد من الرقاء وأخرج سهله من جبهته وبقي المصل فيها وهو مين ولما قتل عبد الله بن يسلي حمل آل أبي طالب حملة واحدة فصاحبهم حسين عليه السلام صبرا على الموت يا بني عمومته والله لا رأيتم حوانا بعد هذا اليوم فوقع فيهم عون ابن عبد الله جعفر الخيار وعمه الحقير جينب وعمه الحمد وعمه الخوصاء وعبد الرحمن ابن أبي طالب وأخوه جعفر المعقيل ومحمد بن مسلم المعقيل وعصابة الحسن المخمد من الإمام الحسن السبب عليه السلام ثمانية عشر جراحة ثمانية عشر جراحة وقطعت يده اليمنى ولم يستشهج وخرج أبو بك ابن أمير المؤمنين عليه السلام واسمه محمد أتنهو بحر بن جدر المقاعي وخرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى أرحمد الجراح وشطط إلى الأرض فجاء له عثمان بن خالق التميني فطفل ما العرب إلا سماء للعلا وما أبناء عمر العلا إلا دراريها فلنبوة تاج في مفارقها هو عقب في ترائيها أبو بكر بن الحسن إذن أمير المؤمنين وهو عبد الله الأكبر وأمه ولد طالبها رملة فقاتل حتى حتن وخرج من بعده أقول أمه لواديه الآسن وهو غنار لم يطلب الحلو فلما نظر عيد حسين وتنقه وبكى ولم يأذنه فلنزا ما زال الغنار يديه حتى أدنه فبرزت أن وجهه شقة قمر وديده السيد وعليه حميص وإزاء وفي رجليه أعلى فمشى يضرب بسيطه فانقطع شفح عليه المسرى وأنف ابن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكي في الميدان فوقف يشرب شفح عليه وهو لا يسل الحرب كلها بالله بالماذج غير مختلف بالجمع ولا مبالي بالأمور وبين مبالي ما هو على حال بسبب دعني عمر بن سعد بن في من أجلي. قال عميد بن مسلم قلت لي عمر وإن أتريد من هذا الغلاب يتحنيك هؤلاء الذين تراه محتوى شو. فقال والله لأشجن عليه فما ولا حتى ضرب رأسه بالشيء فوقع الغلاب لوكيه فقال يا عمى فأتاه الحسين كالليف الغضبات فضرب عمرا بالشيء فاتقاها بالشاعد فأطلنها من المركب فصاح طريحة حظيمة سمعها العشكر فعملت خير من شعب لتستمقذه فاستقبلته بشدرها ورضأته بحوافرها فمات لعنة الله عليه وانجب وانجبت الهبرى وإذا الحسين قائم على رأس الغنار ويضعش برسله سيد يقول بحثا لحوض فتنوق فصم يوضى القيامة جلتك حافاتي عجل الله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او نجيبك ثم لا ينفعك صوت والله كترواتر وقل ناصر ثم احتملا وكان شده على قدر الحسين ورجناه القطار في الأرض قال القاومة علي من الأكبر والقتلا حوله من أهل بيته ورفع قرطه إلى السماء وقال اللهم عظيم عددا ولا تغاجر منهم رحدا ولا تغاجر لهم عددا صبرا يا بني عمومتي صبرا يا أهل بيني انن بعد هذا اليوم <تصفيق> ولما رأى العباس عليه السلام تذبت القدر من نهلي قال لإخوتي من أمي وأبي عبد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا حتى أراكم نصحت من الله ورشوله والتفت إلى عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا أخي حتى أراك قديلا وأحتشدك فقاتلوا بين يدي أبي حتى قتلوا بأجمعهم ولم يشتطع العباس صبرا على البقاء بعد أن تني شخصه وأهل بيته ويرى حجة الوقت مكتورا فقد انقطع عنه المدد ومنه مشامعه عويل النساء وصواف الأبطال من العطش فطلبت رخصة من أخيه ولما كان العباس أن يتبقاه عند الشبط الشهيد لأن الاعداء تحذر صونة وترى وترهب اقدامه والحرم مطمئنة لوجوده مهما تنظر اللواء مرفوعا فلم تسمح نفس عديه من الزويل لمطارقته فقال لو ياتي انت صاحب نوائي ولم يرقل العباس صحيح ولم يجد الجيش ولم يجد قال العباس اضطاق شديد مما اولئك المنافقين يريد وناخذ ثأر لي منهم فامرهم حسين ان يطلب ما على اصهار فذهب العباس الى القوم ولعظه المحضره بغضب الجباب فلم ينفع فنادى بصوت عال يا امره بن هذا الحسين ابن رسول الله قد قتلتم اصحابه واهليتي وهؤلاء ياله اولاده وعماش لم يبقى غير الأصبال والنساء لماذا لا تشكوهم هنا في حتى يشربون هذا الماء وهؤلاء أحيانه وأولاده عباشة تشكوهم من الماء قد أحرق ورح ذلك يقول دعوني أذهب إلى الروح أو انهموا وخلي لكم انحجاج والحراب أكثر كلامه في نفوس الفرح أكثر بعضهم ولكن الشمر صاحب أعلى صوته وابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كلهما وهو احتأيدينا لما شقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يديه فرجع إلى فيه يخبره فسمع الأصدار تشاربون من العطش فلم تتطامن نفسه على هذا الحال وثارت به حميته يوم أبو القبل تدعو الضاميات به والماء تحت شبل هندية الفلم قص مبلغه فلما اغطرت من الماء يشعر تذكر رطش الحسين ومن مع صرم الماء وقال يا من بعد الحسين دوني وبعده لا كنت أن تكمني هذا الحسين وهارد المنون واتشربين دار المعين فالله ما باع في عال ثم مر على الان قرب وركب جواده وتوجه نحو المخيم فقطع عليه الطريق وجعل يضرب في الاعداء أتى اكثر فيه من القتل وكشفهم عن الطريق وهو يقول لا ارحم الموت اذا الموت جاء حتى وارى بالمحال في لقاء من نفسي بسبق نصدفة طهر وقاء انيان العباس اغذوا بالشقاء ولا اقاف الشر يوم الملتقى فكه لهم احب الجبلانا دنيا تلك عنياج وجه الوجه مع كثرتهم وفردية فيه فكمن له زيد بن الرقاب جهنيه وراء مخلا وعاونه حكيم النفطين السموسي فضرضوا على يمينه فضراها فقال عليه السلام الله يا مطاوعته يؤذيني إني يحاني ابدا عنيني وعن ايمان صادق اليقين ما يلم الذي الظاهر مني سلم لي اعبادي بعد ان كان حملي ايصال ما الى الظالمين وعياله ولكن فاحن غدر في <تصفيق> طلعتنا حكيم ابن الصبي ثمن له مره من القران ورائلته فلما مر به ضربه على شماله فضعها وتكاتروا عليه وأذت وشعاء مثل المطر فأصاب قد به سهم والنوري ظماء وسهم أصاب صدره وضربه رجل بالعمود على رأسه ففلق هامته المعروفين في الراق وهو المرحوم الشيخ كابن سبتي كان احد الفتلاء الاجباء المعروفين اللي كان مدير المجالس الحسنين الشيخ السبتي رحمة الله عليه يقول اتاني بعض العلماء اتقاط وقال انا رسول عباس يقول السلام اليك في المنام يعتب عليك ويقول لم يذكر الشيخ كابن مصيبة فيه وقلت له يا سيدي ما جلت أسمعه يذكر مصائبه فقال عليه السلام كله يذكر هذه المسيطة وهي أن الفارس لا فقط المسيط تلقى الأرمد يديه صلى الله وسلام عليه اعرب عن حالي طول الهجرا انجز بابي حيلتي وبعد الانتظار في شجني سندكت الجبال من وكيف لا وهو جمال رهجته وفي محيا سروح جديد حفظ أهله وساقل حديته وحامل اللواء بعائه النسر فردح المحسين إلى المخيم منكسرا حقينا باشا يجذب دموعه بكثبه وستتدافعت الرجال على مخيمه فنادى عمام المهي <تصفيق> امام المجير يجيرنا امام القاتل حق ينظرنا امام خائف من النار سيزف عنا امام أشوات المشائد البكاء وأتته سكينة وسألته عن عمها وأخبره وأكبرها بأكده وسمعته بين الساعة وهباة وهباة وغي عدنا بعدك وبكينا النس وبكينا الحسين معه يجلها قتل العباء انتبت الحسين عليه السلام فلم يرى حدا ينسو ونظر إلى أهله وصحبه مجزرين كالباحل وعلى الذات يسمع عويل الأيام وصراف الأفطار شاحب على سوفه هل فراحب عن حرم رسول الله هل من وحد يقاف الله فينا هل من مغيث يرضى في ذاتنا يا للأمان وَنَادَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ أَنِ ٱهْدِنِي انزلوا عليه السلام احببوا النفس والجهاد لا تقعوا عليه ديون ولا تكنوا من الخلائق <تصفيق> بما اعصم من الرجال الله عدد 21 الرسول عبد الجليل في 20 من عشره مأوا عليه وعلى آله وذلل المشهد في الساعه 3 قالوا ان الله يراقب وسمع وانه لا يغفل من خلق <تصفيق> الصخر خر ارمجعا لحريه يدعو الشرور يصرخ فك الصحراء وعدد قائمه افاد سعد الحمد لله ثم اتى نحو القوس يطلب له الماء ترما وارمى لكاهل من اسد بجام من كلب ستقل الحسين الدم في به نحو السماء قال ابو جعفر الباقر فلم تسقط من دنهي قطرة وفيه يقول حجة آل محمد أجل الله فرجع الشريح السلام على عبد الله الربيع المرمي السريع المتشحق بماء والمسعد بدمه إلى السماء المتبوح بالسهم في حجر أبيه لعنى الله آمين حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه <تصفيق> عليه السلام حول ما نزل دي بعين الله الله ورع ما يكون أهول عليك من تصوير إلهي إن كنت حبثت عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقذ لنا من الظالمين واجعل ما حل بنا في العاجل سخيرة لنا في الآجل اللهم أنت الشاهد على قومه قتلوا أشبه الناس لرسولك محمد صلى الله عليه وآله وسمع عليه السلام قائما يقول دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة ثم نزل عليه السلام عنه رسي وحفر له بسفل سيئه وتفلوا مرمنا بدمه وصلى عليه ونقال أمه وضعه مع القتلى من أهل بيته قد من حسين نحو القوم نتفى سي improving من الحياة ودع الناس إلى الجراج فلن نزل نقتل كل من برج عليه حتى قتل جمعا كثيرا وتقدم الحسين نحو القوم نت Are18 نتفى من الحياة ودع الناس إلى الجراج فلن نزل نقتل كل من برج عليه الطاقة لجمعا كثيرا ثم حمل على الميمن وهو يقول الموت أولى من ركوب العالي والحار أولى من دخول المالي وحمل على الميشر وهو يقول أنا الحسين بنعلي آليت ألا أنتني أحني حيالات أبي أمضي على دين النبي قال عبد الله الرعا ماله يغوس ما رأيت مكسورا قطعا قد قتلوه ويندهوا واهل بيته وشحبه اربط فاشن من ولا امض شنانا ولا اقع مقد مقدما ولا ات كانت الرجال تنكشف بين يدي الى شدتهم حتى انه لم يثبت له احد منهم وصاح امر المساعد بالجمع هذا ابن الاندع البقري هذا ابن الطال العرب اقتلوا عليه من كل جان فأتتوا الرأس وآلات مدنة وحال الرجال بينه وبين رحله فطاعتهم يا شيعة آل أبيل سفيان إن لم يكن لكم جين وقنتم لا تخافون المعاد فقوموا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحزادكم إن كنتم عربا كما تسعون فلا داه شمك أولو ربنا فاع قال أنا الذي قاتلتكم والنساء ليس عليهم نجنا وانعوا عصادكم عن التعرض لكرمي ما دنتوا حيا قال اتخذوا لي بنفسي واتركوا قرمي أبحان حيني وقد لاحت لوائحه فقال الشمر نكباد وقصده القوم تشتد القتال وتشتد به العطش فحمل من نحو الفراد على أرض من حدار كان في اربعة انا فارس فكشفهم عن الماء واضح من فضرح الماء فلما هم من فرسوا يشك قال ما اتريه انت عبشاء وانت <تصفيق> انا اشرب وحتى تشرب صراخ ربع الفراش وراسو كانه منزل من لا سر ولا اطلاق ما يقولك ولما أزل المسين يده يشرف ناداه رجل أتنفذ الماء وقد هتكت حرمه ومرم الماء من يده ولم يشرف وقصد الخينة ثم إنه عليه السلام ودى عياله مرسل عمرهم بالشبر ونفس العزر وقال استعدوا للبلاء واعلموا أن الله أحانيكم وحافركم وسننج ويجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقب غراركم خيرا ويعدد عزيكم بأنواع الأعضاء ويعوضكم عن هذه الدليل بأنواع العلو الكرامة فما أشترون ولا تقولوا بألتنككم ما ينقص من قدركم حق الموقين بأن هذا الموقف من أعظم ما لاقاه سيد الشهداء في هذا اليوم إن أطا إلى النبوة تشاهد وإماد أحبيتها وشهاد أمها وحلم أعزها ومعطب شرفها وإبناً بسراقنا رجوع بعده عليه ما أرغل مولاً بنفسه وحرمه لله إن فرغ لكم لا تمر أؤمن عن ميشرتكم فحمدوا عليه يرمونه بسهار حتى تخالفت فيها بين أصناق المخيم وشكس احمل بعض اسور المساء فدهشنا وارعبنا وسحنا ودركنا الخيمه فانظرنا الى الحسين كيف يصنع فحمل عليه 90 فرس فلا يلحق احدا الا بعده بشيء هيقتله والشام تاخذه من كل ناحيه وهو يتقيها مقدره ونحر ورجع وكثير يكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله اللاعبين وطالب في هذه الحاره فقال الشمح لا تذوقه حتى ترد النار ولاداه رجل معه الحنالات والانفرات كان له رضو للحيات فلا تشرب منه حتى ترد فقال الحسين اللهم أنف عطشا فكان ذلك الرجل يطلم ما فيؤتى فيه ويشرب حتى يخرج من فيه وما ذلك ذلك لا مات عطشا ثم رماه أبو الأنفر فيه في جبهته فنجعل وسالك الدماغ على وجهه وقالت اللهم انك ترى ما انا اتريه من عبادك هؤلاء الحصار اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبر على وجه الارضهم هما حدا ولا تغسر لهم ابدا وفاحلهم عاد يا اوكت الشهور بإشما خلفتم محمد في إحضرته أما لكن لا تأ ون رز الببي شها بل يهوم عليكم ذلك عند أتلكم إياي وإن الله إني أردت أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشكرون فقال الفصلين <تصفيق> وماذا ينتقم لك من نايا المفاقمة قال يلقي بأسكم بينكم ويشف جمعكم ثم يشرب عليكم العذاب صبع <تصفيق> ولما ضعف عن العفاء وقف يشتريه فوماه رجل بحجر على جبهته فكانت مع منحتي فأخذ السور يمشع الدمع عينيه ورمى أخذ بشهم محزد من ثلاث شعب فوقع على قلبه وقف بسم الله وعلى منك رجل الله وقف كون ليس على وجه الأرض أم بنت نبي غير ثم أخرج السهل من غفاء وانبعث الزرق الميجا فلضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رماده نحو السماء وقال هول ما نزل بي أنه بعين الله فلم يشفف من ذلك اجتم قصر الله ثم وضعها تاني أنه لما امتل أشدفت خبير ووجهه ونحية وقال هكذا أكون حتى عبد الله وشدي رسول الله وقعدني وأقول أشدي فتنبي قلال وقلال وقلال فجلس على الارض ينظر برقبته فانتهاى اليه في على الحان مالكم من نسك فشتموه وضربوه وذيدوا عليه على رأسه شتموه ثم ضربوا السيد على رأسه وكان عليه برنس ثم برأ البرنس بالدمب فقال الحسين لا تلت بيمينك ولا شرفك الله مع الظالمين ثم ألقى البرنس واعتم على الخلوم السواه قال هان بن تبيت من حضرني اني لواقف عشر عشره لما صرع الحسين اذ نظرت الاغ من آل الحسين عليه جار رقني وفي اونيه في الرسالة وبيدي في حمود من دل كلابية ومكعور ينتهى بي ثم يني من شماله فاقبل رجل يركض حتى اذا ادى مال عن فرسي وعلاه الجيد فقتله <تصفيق> وذاك الغلام ومحمد بن وادي صعيب بن عقيل بن ابي طالب وكانت وهو تنظر اليه وتميل <تصفيق> Cardinal ma in pamtu وعادوا يا وحاطوا به وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهود فنظر عبد الله إذن حسن أصد عليه السلام يله إحدى عشر سنة نظر إلى عمه وقد أحدث به القوم فأقبل يشتد نحو عمه وراد زين حبسه من فأثلت منها وجاء إلى عمه وهو أضعر مكعب بالسيط فيدي ذلك اصاح الغلام بيده يثن الخبيث فضرب عن فضربه بحر فاستحال الغلام بيده فاطنها إلى الجنز ذيلا هي معلقه الغلام يا الله ووقعت حجر الحسين تظله الي اصبر على ما نزل بك وحدة بك ذلك الخير فإن الله تعالى ينشطك بآبائك الصارحين ورفع يجلي يقول اللهم إن اتجعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائب إددا ولا ترضي الملاك عنهما بدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا ورمى الهلام ورمى الغلام مصر ملك المكاهر بشهن تذبح وهو في حجب عمي وبقي الحسين مطروحا نليا ولو شاء أن يقتلوه لفعلوا إلا أن كل قبيلة تتكن على غيرها وتكره الإقبام على ذلك وأصبح مشتجرا بالرماء تحل الدماء منه مرانها وما تنتظرون بالرجل وقد أدخنته السهار والرماء احملوا عليه واتطاحملوا عليه من كل جالب الثالث الضرب عادته المطهرة بضربة جد العاد على الترى وضربه زرعة بن شريك على كفزه الأيسر ورماه الحصيل في حلقه وضربه آخر على عادته وضعنه جنان بن وانج فيه في قوته ثم في براني قدره ثم رماه سهم في نحره وضعنه صارحة له هدعه. تعيلك سلام الله عليها ويحكم أما فيكم نسلم فلن نجمها أحد ثم خاح ابن سعدل للناس أنزلوا إليه واريخ هذا الجواب فأجابها ابن سعدل بقوله أنزلوا إليه واريخ فبدر إليه شمر فربته برجله وجلت على صدره وقرر على شئكه المغسطة وقرره السير إذنك العشر دربا واحكي الزرازة المغسطة وأخذ الأمر على زنده وأخذ أسحوه محوية مريضة وأخذ الأخذ أحنافه مع عمامته وأخذ الأسود المخارفين عليه هو اكبر ثم